وهو الذي وَغَيْرَ جنات معروشات وغير معروشات 110. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان, والرمان متشابها وغير متشابه 111. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين